Book 2 29 Tisatun waishruun Restoranis 1 Fil matam 1 Fii al matam 1 Kas see laud on vaba? هل هذه الطاولة غير محجوزة هل هذه الطاولة غير محجوزة م منود من فضلك قائمة الطعام من فضلك قائمة الطام هل ت التوس بماذا تنصح؟ ماذا تصح؟ Ma hea meelega ühe õlle. Min fadlik, vahed bira. Min fadlik, bira. Ma hea meelega ühe mineraalvee. Min fadlik, vahed mياه معدنية. Min fadlik, 1 mī Ma hea meelega ühe mahla. Min fadlik واحد عصير من فضلك واحد عصير بررتقال من فضلك واحد قه من فضلك واحد قهى ما س مالك من فضلك واحد قهوه مع حليب سكركو قالون مع سكر من فضلك سكر من فضلك ما سووكسين يخت تيد من فضلك واحد شاي من فضلك واحد شاي ما سووكسين يخت سيدروني كاتيد من فضلك ليمون من فضلك واحد شاي مع ليمون ما ما من فضلك واحد شاي مع حليب من فضلك واحد شاي مع حليب هل عندكم سجائر هل عندكم سجائر Kas هل عندكم منفضة سجائر؟ هل عندكم منفضة سجائر؟ Kas teil هل عندكم شعلة نار ولاعة؟ هل عندكم شعلة نار؟ Mul on kahvel puudu. ينقصني شوكة ينقصني شوكة ملن نقع بودو. ينقصني سكين ينقصني سكين ملن لسكة سبودو ينقصني ملعقة, ينقصني ملعقة.